وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وإن دالله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم تحسبني الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذو تقوى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزول لله الواحد القهار وترى المجرمين قرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب بَل لِّنَاسٍ به بِهِ وَلِيَعْلَمُوا, وليعلموا أَنَّهُ لَا واحد إِلَّا